فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آقَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ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 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ آيَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما قل تشركون الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن من افترى على الله كذبا أو كذب بأياته іِنَّهُ لَا يفلح الظَّالِمُ وَيَوْمَ نحشرهم جَمِيعًا ثم نقول لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شركاؤكم أَيْنَ كنتم الَّذِينَ كُنْتُمْ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 وَالْخَاسِرُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَمْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يزرون وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْءٌ وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيُحْزِنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنْ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 نبى المُسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقم في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بأية ولو شاء الله لجمعهم على الهداة فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ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 مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌ وَبُكٌّ فِي الظُّلُمَاتِ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 والذين كذبوا بآياتنا يبسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك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 وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا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 متابا من بعده وأصلح فإنَّه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قُل لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَبِّي وَكَذَّذْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْدِنُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعدنون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي بال لیل ویعلم ما جرحتم بال نهارتم ما یبعثتم فیه لیقضائج مسم مَن ثُمَّ إِلَيْهِ مَوْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَأَوْقَعَ عِبَادَهُ وَيُنْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ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 من ظلمات البر و البحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كلب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أي يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شعو ويديق بعضكم بأس بعض ويديق وَمَنْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَلِ الَّذِينَ اتَّقَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْس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 ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اهتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَمَّ يَقُونُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنْفَخُ فِيَصُّوا عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلٌّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ دُلْدِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد اجران هو الا ذكرار العالم وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تجعلونه قراطيف تبذونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا ام ولا آذاكم قل الله ثم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 والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم م من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ون قال سأني ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في ظمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على بلهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق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 فَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعْ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَذْعُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبْبِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ فََالِقُ الْإِصْبَاحِ وَدَاعِ الْلَّيْلِ سَنَاهُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٌ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 ودتصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء إيماء، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، فأخرجنا منه خضرا يخرج منه حب متراقب ومن النخل من طعها قنوان ومن النخل من طعها قنوان دانية وجنات من أعناق والزيتون والرمان مجتبهم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 سبحانه تعالى عن ما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وبكل شيء معلم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 ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عمية عليها وما أن عليكم بحفيظ وكذلك مفشر الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست ولن بينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرقوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم وَلَا ولا تسبوا الذين يدعون منهم فيسحب ما عذب بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدْلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهْوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظن وإن هم إِلَّا يَخْرُصُونَ إن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 دُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِلْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُّونَ بِأَهْوَاءٍ بِغَيْرِ عِيْدٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَغْتَرِهُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْجَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ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 كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قريه أكابر مجرميها ليمكنوا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا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 يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حردا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون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 ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس رب نستمتع بعضنا ببعضه وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار متواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما أكانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا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 ما يعملون وربك الغني وذو الرحمه اي يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما ان كما ان من ذريه قوم اقليل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 وَاجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمٍ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ الى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ الى شُرَكَائِهِمْ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 وقالوا ما في بطونها له الأنعام خالصة للكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميفة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وَقَتْلِ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ وَقَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكْلُهُ مُخْتَلِفًا اُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالْرُمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهُ كُنُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنْ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 ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من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 أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقل والغنب حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناكم ببغئهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة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 وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَالٍ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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ